سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُم تَصْطَلُونَ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ من فِي النَّارِ وَمَن حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَا مُوسَى إن أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما راها تهتز كأنها جنّ ولن مجبرا ولا مجبرا ولم يعقب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 إن هذا له الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد نمل قالت نمل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 وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ وَتَفَقَّدَ الطِّيرَ فَقَالَ مَا لِي لَا أَرَى الْهُدُّ هُدًى أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبْنَهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحْنَهُ أول يأتيني بسلطان مبين، فما كف غير بعيد، فقال أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبئ بنبئ يقين.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 وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون إلا يسجدوا لله, ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبئ في السماوات والأرض ويعلم ما تخون وما تعلنون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 فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّنَّ بِمَا فَمَا أَتَنِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا أَتَكُمْ بَلْأَتُوا بِهَدِيَتِكُمْ تَفْرَحُونَ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 الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر وَمَا شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ قَالَ نَكِّبُ لَهَا عَرْشَهَا نَظْرَ أَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ فَلَمَّا جَاءَ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 قالوا تقاسموا بالله لنبيتاه وأهله ثم لنقولن لوليه ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله واننا صادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون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 ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصعون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرج آل لوط إلا أن قالوا أخرج آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون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 وَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا أم يُشْرِكُونَ أَمَنْخَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِنَ السَّمَاوَاتِ مَا أَفْأَبَتْنَا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 وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسيا وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء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 وَمَن يُرْسِلُ الرياحَ بِالشَّرَابِ بَيْنَ يَدَي رَحْمَتِهِ أَإِلَهُمَّ عَلَّا أَإِلَهُمَّ عَلَّا تَعَالَوَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَهُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَا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 فَخُفَّ الْصُّورُ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إلَّا مَا شَاءَ الله وَكُلٌّ أَتَاهُ دَاخِرِينَ وَتَرَ الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمْرُرُ مَرَّةً السَّحَابَ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 وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَقُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ فَقُبَّتْ وَجْهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 وَمَا أَضَلَّ فَقُل لَّإِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُضِيرِينَ وَقُل لِّلْحَمْدُ لِلَّهِ وَقُل لِّلْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ